الحمد لله رب العالمين وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على هذا النبي الكريم والرسول الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أرجو أن تضيّم ماذا حاجة المستمع الإسلام الجاسس لله مدى حاجة ليش؟ حاجة المجتمع مجتمع الإسلامي نعم من جهاد جسد الله هذه الحاجة بين الله عز وجل في فقال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فالناس في حاجة إلى قتال الصفار الآن حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ولكن هل يجب القتال أو هل يجوز القتال ما عدى من استداد له أجواب لا لا يجب بل ولا يجب أن نقاتل ونحن غير مفتعكين له والدليل هذا أن, أن الله عز وجل لم يفرض على نبيه وهو في مكة أن يقاتل المشبه وأن الله آذن لنبيه في صرحة حديدية أن يعاهد المشركين ذلك العهد الذي إذا تلاه الإنسان غن أن فيه خذلانا للمسلمين كثير منكم يعرف كيف تنصت في دي. حتى قال عمر مخضب يرأس الله: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلغ. قال فلما نعطي الدنيا في دينه؟ فظن هذا خداني لكن رسول عليه الصلاة والسلام كان ما في الشتن هو أطرى عمر وأن الله تعالى أذن له في ذلك وقال عليه الصلاة والسلام إني رسول الله ولفت عاصيه وهو ناصر شفى الثقة الثانية في هذه الحالة حرجة يؤمن هذا يقول لفت وهو وهو ناصح سيكون ناصح لي وإن كان ظاهر الظاهر الصل أن هو خدال المستكين أدل المسلمين وهذا يدلنا إخواني على مسألة مهمة وهي قوة ثقة المؤمن بربه قوة ثقة المؤمن بربه فهذا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الحال حركة يقول هو إيش ناصح وفي قصة موسى لما لحقه فرعون وجنوده وكان أمامه مباح وخلفهم فرعون وجنوده ماذا قال أصحابه قالوا إنا لمدرقون قال كلا لا ما يمكن يدرم إن معي ربي سيهديه سيهديه لشيء يكون فيه الانقاذ وحصل الانقاذ وحصل هذا فرعون وقوله فالمهم أنه يجب على المسلمين الجهاد حتى تكون كلمة الله العليا ويكون الدين كله لله لكن الآن ليس بعيد المسلمين ما يصدرون به جهاد الكفار حتى ولا جهاد ودافع في الواقع يعني جهاد المهادمة ما في شكله الآن هو ممكن حتى يأتي الله عز وجل بأمة واعية تستعد إيمانياً ونفسياً ثم أكثر. أما ونحن على هذا الوضع، فهذا لا يشبع الجاهز. ولذلك انظر إلى إخواننا في الجمهورية الروسية، ماذا ماذا يفعل بهم الناس العرب؟ يمزقونهم أشلاء وينتهيكون حرماتهم. وقيل لنا إنهم يذبحون الطفل أمام أمه ويجبرونها على أن تشرب الدم. نعوذ بالله. شيء لا يتصور إنسان يقهر. ومع ذلك فإن الأمة النصرانية تتماط، تتمط، وتتمهل، وتؤد والأمة الإسلامية ليس فيها إلا التنديد، القول. دون وإلا فلو أن الأمة الإسلامية فعلت شيئا بسيطا مما تقدر عليه لا أثر لكن مع الأسف أننا نقف وكأننا متفرجين بل وكأننا متفرجون لا شيئا بعض ولاة الأمور في الأمة الإسلامية الشعور معها شعور معها حركة قلبية لك لا يفيها. والله الإنسان كل ما ذكر إخوانه هناك، وأن الواحد منهم لا عز عليه أن يشرب من المدار خبيثة القدرة. يعني ما يحصل هذا؟ إنه لا يكون الماء العذب البارد مرّا حافظ في في في, في, في لكن ماذا نعمل؟ نشكر الله عز وجل ونثمر الله تعالى أن يفيء عالم الجهال. في الأمة الإسلامية حتى نقاتل أعداءنا وأعداء الله لتكون سلم الله لله فالآن القلاصة جواب أن الجهاد واجب إلى إيه حتى لا تكون فتنة يعني صد عن سبيل الله ولا يفتر أعداء المسلمين أن يدعو دينه ويكون الدين كله لله ولكن هذا بشرط أن يكون عندنا قدرة على ما عندنا قدرة حتى ولا قدر دفاعية على الأسف فكيف لقدرة المهاشمة لما كان المسلمون على الحق ويعتمدون على رب العزة والجلال وينسقون المصحف يد والرمح في يد ويقدمون المصحف على الرمح ماذا كان فتحوا مسارق الأرض ومغاربها وبدأ الناس يأتون إليهم من كل جانب. إذا جاء نحو الله والفتح رأيس الناس يدفلونه الله أفواجا أو أفرادا أفواجا فدأ الناس يدفلون عن الإسلام لأن الإسلام دين سطرة يا أفوان الإسلام لو عرض للناس وصور للناس نظريا وتطبيقيا ما أرادت سوى. لكن مع الأثر المسلمين اليوم أكثر الناس همهم وش عندك المريالة وش شن قفته كبيط وش شن سجرب هذا أكثر أكثر الناس مع الأثر واللي هذا الغش في المعاملات والكذب والخداع والمكر كل شيء لأن الناس شغلوا بما خلق لهم. أما خلقوا له نحن خلقنا للعبادة وخلق لنا ما في الأرض جميعا فشغلنا بما خلق لنا ما خلقنا لك نسأل الله أن يحينا ويأخذ حياة طيبة وأن يبدل الحال بخير منه نعم أخذ